الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه ا ل م ل الحمد ل ه رب رسول وأصحابه العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين ما زلنا على وعلى آله أجمعين م ت د ر ج ي منتقلين في ن مقامات التوبة ولعل الكثير منا ما كان يظن أ ن ا ل ت و ب ة بهذه ا ل م ث ا ب ة و ا ل أ ه م ي ة و ا ل م ك ا ن ولكنه الشرع المبسوط الذي يمكن أ ن ت س ب ر أ غ و ا ر ك ل م ة و ا ح د ة فيه بفهم وعمق و ب ص ي ر ة فتصنف في ذلك المجلدات وهذا كله شرع أ ن ز ل على رجل أ م ي يتكلم بالكلام مازالت رسائل الدكتوراه والماجستير والبحوث والمصنفات والمجلدات و ا ل أ و ر ا ق ت م ل أ الدنيا ليس فراغا إ ن م ا حقا ومازال كلامه صلى الله عليه وسلم يبسط العالمين ومناثل إ ي ا ك نعبد واياك نستعين ثلاث مجلدات فيها ومازلنا عند م ن ز ل ة و ا ح د ة من المنازل وما أ ح س ب أ ن هذا الدرس ولا الذي بعده ينتهي من م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة ومن أ ح ك ا م ه ا ناقش ابن القيم ق ض ي ة ف ق ه ي ة وابن القيم رحمه الله تعالى ح ن ب ل ي المذهب غير أ ن ه متجرد واتاه الله عز وجل أ د و ا ت و آ ل ا ت البحث والاستنباط فلذلك تجده كثيرا ما يخالف الجمهور و ي أ خ ذ بالمقاصد فناقش م س أ ل ة ف ق ه ي ه في مسائل ا ل ت و ب ة شاكت على العلماء فبسط ا ل أ د ل ة فيها بين المؤيدين والمعارضين ورجح وهذه ا ل ق ض ي ة هي قضية ت و ب ة من كان تاركا ل ل ص ل ا ة وهذه ا ل ق ض ي ة فقهه لما ناقشها في القيم هي من القضايا ا ل ص ع ب ة جدا فقول القائلين بالقضاء و أ ن ذلك من ا ل ت و ب ة لهم أ د ل ة كثيره بسطوها والمان والمان و وال... القائلين بعدم القضاء و إ ن كانوا ق ل ة يعني الجمهور قال بالقضاء جمهور العلماء ا ل أ ح ن ا ف قالوا بالقضاء والمالكيه قالوا بالقضاء وجمهور من ا ل ش ا ف ع ي ة قالوا بالقضاء وبعض ا ل ش ا ف ع ي ة ك أ ب ي إ س ح ا ق ا ل إ س ف ر ا ي م ي وابن حزب بسط الحديث عن عدم القضاء في المحلى بسطا ف ب خ ل ا ص ة أ د ل ة الذين قالوا أ ن ا ل ت و ب ة من ترك ا ل ص ل ا ة يلزم ص ل ا ة ما فات استدلوا ب أ د ل ة من هذه ا ل أ د ل ة قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من نام عن ص ل ا ة أ و نسيها ف ل ي ص ل ه ا متى ذكرها و أ ي ن ا ل ح ج ة من نام عن ص ل ا ة أ و نسيها ق ا ل ا ل ح ج ة في أ ن التارك المفرط عمدا ً من باب أ و ل ى إ ذ ا كان الذي ترك ا ل ص ل ا ة لعذر يقضي ف إ ن الذي ترك ا ل ص ل ا ة بغير عذر أ و لغير عذر ش ن و هو ا ل أ و ل ى ب ش ن و بالقضاء هذا دليلهم ا ل أ و ل دليلهم الثاني قالوا ا ل ص ل ا ة داخل الوقت أ ص ل و ا ل ص ل ا ة خارج الوقت بدل عن ا ل ص ل ا ة في داخل الوقت و ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا كان لها بدل وتعذر المبدل يؤتى بالبدل ودليلهم الماء وزنه والتيمم فالماء ا ل أ ص ل والتيمم شنو البدل هذا الدليل الثاني الدليل الثالث يقولون الحقوق لا تسقط و ا ل ص ل ا ة حق وضربهم ث ا ل لحق ا ل آ د م ي الذي لا يسقط أ ب د ا الدليل ا الرابع قالوا ب أ ن ا ل ج م ع ة من فاتته حتى ولو ترك ا ل ج م ع ة عمدا يصلي ص ل هجنوا ظهرا اتفاقا حتى عند القائلين بعدم القضاء فقالوا هذه ث ج ه ثم استدلوا ب ت أ خ ي ر النبي صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة العصر يوم الخندق في حرب ا ل أ ح ز ا ب حتى غ و ب ة الشمس ف ص ل العصر بعد المغرب ف ص ل العصر بعد شنوء بعد المغرب قالوا هذا دليل ل أ ن ه ترك ا ل ص ل ا ة ثم شنوء ثم قضاها او قضى ا ل ص ل ا ة بعد شنو بعد وقتها يعني الحجه أنه, انه صلى بعد شنو بعد الوقت وكذلك قالوا لما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ص ح ا ب ه لا يصلين أ ح د ك م العصر إ ل ا في بني ق ر ي ض ة بعضهم صلى العصر حاضرا وبعضهم صلى العصر ا ن و م ت أ خ ر ا فجاز أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة بعد وقتها هذه كل ا ل أ د ل ة بتاعه س ل و ب ت ا ع ة القائلين ب أ ن من ا ل ت و ب ة وجوب سنو القضاء أ د ل ة الذين قالوا أ ن القضاء ليس بواجب ولا مستحب وانه يسقط ب ا ل ك ل ي ة و أ ن ا ل ت و ب ة ت و ب ة قلب وصدق وندم على ما فات و إ ك ث ا ر من الطاعات فيما أ ق ب ل ت عليه أ د ل ت ه م أ د ل ت ه م قال ابن حزم أ ي ه م ا أ ج ل في شرعنا ا ل ص ل ا ة أ م الصوم ا ل ص ل ا ة أ م الصوم ا ل ص ل ا ة أ ج ل من شنو من الصوم في الصوم ذكر الله في كتابه أ ن الصوم يقضى فمن كان منكم مريضا ً أ و على سفر ف ع د ة من أ ي ا م أ خ ر ى و ا ل ص ل ا ة أ ج ل لم يذكر قضاء لصلاه لا في كتاب ولا في سنه ولا إ ج م ا ع أ و ر د ابن حزم عليهم آ ي ة وهي قوله تعالى وما كان ربك ُ نسيا لو كان القضاء واجبا ً هذا مما تتوافر الهمم على نقله خ ا ص ة إ ذ ا ذكر قضاء الصوت حتى للمعذور في آ ي ة لم يذكر عن ا ل ص ل ا ة شيء و غ ا ي ة ما ذكر من ا ل أ د ل ة ليست أ د ل ة ص ر ي ح ة إ ن م ا هي أ د ل ة ق ا ئ م ة على القياس و ب د أ ابن القيم بعد ذلك في تفنيدها قال لا يمكن أ ن يقال النص أ ن ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا كان لها ب د ل يؤتى ب ا ل ب د ل يؤتى للبدل في ح ا ل ة الحرج والعذر وكذلك التيمم في ح ا ل ة ش ن و في حالة الحرج وشنو؟ والعذر ش ن و و وليس في حال التعمد و إ ن م ا يقال عن هذه ا ل م س أ ل ة كمن صلى بغير استقبال ل ل ق ب ل ة شخص صلى بغير استقبال للقبلة بغير هل تجزئ صلاته هل تجزئ لا تجزئ ل أ ن ه أ ت ا ه ا بغير هيئتها التي أ ر ا د ه ا الله و إ خ ر ا ج ص ل ا ة عن وقتها بعد الوقت ك ا ل ص ل ا ة أ ي ض ا قبل الوقت بمعنى زول صلى الظهور ا ل س ا ع ة ع ش ر صباحا أ ر ب ع ركعات ومستقبل ا ل ق ب ل ة و ق ر أ ا ل ق ر آ ن ما غشش عيش و أ ر ب ع ركعات ركوع وسجود و أ م ك ن بخشوع شديد م ق ب و ل ة ليه قال ابن حكم ه ي ئ ة م خ ص و ص ة في وقت مخصوص فتقديم الوقت ك ت أ خ ي ر ه وهذا إ ل ز ا م قوي إ ل ز ا م شنو قوي ولا توجد آ ي ة في كتاب الله ولا حديث في ا ل س ن ة يقول من ترك ا ل ص ل ا ة عامدا شنو يقضي طيب قال لهم تقولون اسمع هذا الكلام تقولون حديثنا ا ل ب ي ل من نام عن ص ل ا ة أ و نسيها ف ل ي ص ل ه ا متى ش ن و ذكرها قال ابن القيم هذه ح ج ة على القائلين وليست لهم ف ج ق ع ل لهم كيف ذكر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ص ن ا ف من يقضي فمن أ ي ن أ د خ ل ت م العامد أ ن ت م أ ف ق ه منه ما هو ق ا ن لكم حاجات م ح د د ة من نام عن ص ل ا ة أ و نسيها العامد اجبت ل ع ا م من و ي ن اترك ا ل ص ل ا ة ش ن و عمدا اذن قالوا نقول الحديث ح ج ة ح ج ن و عليكم وليست ح ج ة لكم تستدلون بها كيف النايم معذور والناسي معذور والعامل غير معذور وقياس غير المعذور على المعذور قياس مع الفارق فعلا في فارق ولا مافي فارق في فارق واحد قاصر وثاني ج ن و ما ق ا ص طيب هذا شيء ثم أ و ر د ابن القيم و ص ي ة الصديق ل ع م ر بن الخطاب رضي الله عنه واعلم أ ن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار ولله حق بالنهار لا يقبله باسلوب بالليل ا ل ظ ه ر ده حق الله بين بي الليل ولا ب ا ل ن ه النهار ب ا طيب واحد بالليل بدون سبب ما عنده عذر مبسوط يلعب في ا ل ك ش ت ي ن ة ويقلف الفضائيات كويس و ي ت و ن س مع الناس ده ج ي ب ا ل ل ي ل ي بدا أ س ا ل ظ ه ر وزور كان نايم ولا ناس ما جايب خبر ذ ا ت ه ج ا ي ل ه صلى و ف ج أ ة العشاء بعد عشاء ذكر مما ص س ا ل ظ ه ر ده و ا ل أ و ل واحد ب ل ع ب في ا ل ك ش ت ي ن ة و ض م ن ه ويحوم ويقول لك ن انه ي ع ي حق النهار و أ ؤ د ي بالليل هذا هذا كلام يبدو أ ن ه كلام قاطع ثم س د ل ه م بحديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ترك مثلا ص ل ا ة العصر فقط حبيطة عمله ح ب ي ث عمله تركه ا ش ن و ناسي ا ولا عامدا نائما أ م مستيقظا مستيقظا فقد حبط شنو عمله طيب أ م ا حجتهم في صلاه العصر في بني ق ر ي ض ة الرد عليهم كيف الرد ساهل الرد ساهل, ساهل ك يقال ف ي لهم ص ل ا ة العصر في بني ق ر ي ض ة الذين صلوا في الطريق والذين صلوا في بني ق ر ي ض ة صلوا في الوقت ل أ ن الوقت له أ و ل وله اجنب وله اخر فالذين صلوا العصر في الطريق يعتبر اجنب داخل الوقت ونحن نتكلم عن من, من ي د ر ك ا ل ص ل ا ة اجنب عامدا طيب ا ا خ ر ا ل ص ل ا ة أ خ ر ا ل ص ل ا ة بنص ليسرعوا ا ل خ ط أ ولكنهم أ د ر ك و ا بني ق ر ي ض ة قبل شنو قبل غروب شنو الشمس معناها أ خ ر و ا الوقت اخرجوه خارج الوقت بالكليه ولكن و ص ل و ا في شنو في اخره ل ولكن و شنو ق ت في في آ ونحن نتحدث عن من أ خ ر ج ا ل ص ل ا ة عن شنو عن وقتها ب ا ل ك ل ي ة أ ظ ن الرد شنو واضح طيب الحديث عن الخندق الحديث عن الخندق كيف يرد عليهم أ ن النبي عليه ل ا صلى ا والسلام ة ل ص ص ل ا ة العصر يوم الخندق بعد شنو غروب الشمس وللفقهاء في هذا الحديث مسالك مسلك الجمهور أ ن ذلك منسوخ ب آ ي ه ص ل ا ة الخوف كان قبل نزول شنو ص ل ا ة الخفاء و هذا منسوخ لا ي ش د ل به هذا منسوخ وهذا قول المالكية و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ابو ل ة ق ا ل أبو ح ن ي ف ة ليس بمنسوخ ولكنه ليس ب ح ج ة لمن يبيح أ و لمن يرى القضاء ليس بحجه ل ل ي س ب حج ة له حاجة بسيط ة جدا ي ا إ خ و ا ن ل ه ت أ خ ي ر ل ل ص ل ا ة بعذر أ و بغير عذر بعذر أو بغير عذر أو هل من يدفع العدو ويحفظ ا ل أ م و ا ل ويصور الدماء ويجاهد في سبيل الله هل هذا معذور ولا ما معذور ا م كيف تقسون هذا بمن يلعب الضمن والقشتينه بل بالسنين اظن ل ق ا القياس شنو؟ مع الفارق والقياس بعيد يقول ابن القيم أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة ث ل ا ث ة على حسب ا ل أ ح و ا ل الوقت ا ل أ و ل للمستطيع المستيقظ القادر وهي خ م س ة أ و ق ا ت هي ا ل أ و ق ا ت ا ل م ع ر و ف ة الفجر والظهر والعصر والمغرب وشنو ا والعشاء من ضيع حتى القضاء بتعصوم البيع عذرا ربنا ش ر ع و فمن كان م ن و ن مريضا أ و على سفر انما ينبغي أ ن يكون قبل حلول رمضان ي <تصفيق> أ ت ي الذي اجنب ا ل آ ت ي ومن فعل ومن أ خ ر إ ل ى رمضان الذي بعده أ ف ت ا ل ص ح ا ب ة ب أ ن ه اجنب انه يطعن ا ل ص ح ا ب ة قالوا يقضي ويطعن و إ ن كان المذهب الصحيح القضاء فقط مع ا ل ت و ب ة والاستغفار ل أ ن ه أ خ ر فيجب الذنب ولكن لا وجبنا عليه ل أ ن ا ل آ ي ة مازالت ما قائمه عرفتم طيب、آه. ووقت لمستيقظ قادم لكنه معذور هذا وقته ث ل ا ث ة الظهر والعصر شنو وقت والمغرب والعشاش ن وقت والفجر وقت مثال مثاله مثال القادر المستطيع المعذور المسافر المسافر قادر ق ا د ر ولا مستطيع مستيقظ ولا نائم مستيقظ الوقت الثالث وقت النائم ث ث ا ا ل ل وقت المعذور الناسي هذا وقت غير محدود متى ذكرها فهو شنو فليصليها ف إ ن ذلك هو وقتها طيب ختم ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله الحديث ة عن هذه ا ل م س أ ل ة بقول أ ن الغرض في الشرع هو تسهيل ا ل ت و ب ة وليس تعثيرها يعني الغرض يسهل الناس ا ل ت و ب ة ما ي ض ي ب عليه م فلو ان شخصا اتى ولم يصلي سنين عددا وقيل له لا توبه لك الا بشنو بالقضاء لا فرضه بفرق ولا بفرق او حال بشلهم ولا بشلهم ي بشلهم ي يا اخوان لما انت في زمن يكون شهرين الشهرين لذاتك يا اخوان ا ل ص ل ا ة ليست كالصوم الصوم ثلاثون, يو ثلاثون يوم في شنو في ا ل س ن ة و ا ل ص ل ا ة خمس أ و ق ا ت في اليوم في ا ل س ن ة خمس ص ل ا ة ولذلك عذر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لذات ا ل ع ل ة ل أ ن ا ل ص ل ا ة ش ا ق ة أ ك ث ر من الصوم عذر الحائط في أ ن تقضي ما فاتها من صيام ولا تقضي ما فاتها من شروق من ص ل ا ة بالرغم من أ ن الصيام ماله أ ق ل من الصوم ولا ا ك ب من الصوم أ ج ل يا أ خ و ر ان الصوم ولا ا ل ص ل ا ة اجل ل ل ص ا ة أ ولا تقضى والصوم أ ق ل و م ا ل و ويقضى مراعاه لشنو؟ للتخفيف وهل هذا في ا ل ت و ب ة قائم أ م ليس قائم مراعاه التخفيف قائم ولا ما قائم قائم قائم كيف قائم ب ا ن ه الذي لو, لو, لو فرضنا أ ن ه يقضي كيف يقضي كيف يقضي أ ن يصلي مع كل وقت شنو أ و ق ا ت يقال له هل الوقت المفروض خشع فيه و أ د ك ا ه ما ع ل ن ا قضر حتى س نحن علينا كم صارف اليوم خ م س ة قاعدين نخشع فيه لما نزول يقول له لو خمسه س ن ة ما صليت يوميا مع الظهر تصلي خ م س ة ظهر لمده ي ه س ن ة ب يخشع بصلي ي ا ل ظ ه ر د ه و خاشع ياخذ ا ل ظ ه ر الواحده ما قعد ا يخشع فيه خلي صلي الظهور تاني معه خ م س ة ياخذ الناس ا ل ظ ه ر الواحده ما قعد ا يخشع فيه ي ا خ ي حتى المغرب ي ط و ل و ا يقولك اخطورتوا علينا العشاء يقولك بعد العشاء ده ب ق ص ي ر ياخي أ نحن نمشي ن و م ب س ر ع ة بنجي تعبانين العشاء اهل تاني ص ل ي خ م س ة عشاء عليك الله بقريب يقدر طيب الغرض أ ن يستفيد من ا ل ص ل ا ة أ م الغرض ان لا يستفيد إ ذ ا صلى خمسا أ و صلى اكثر من وقت من وقت ل م د ة ط و ي ل ة ليخضي هل سيستفيد من هذه ا ل ص ل ا ة أ م أ ن ه س ي ص ل ه ا صلاه ا ل ع ق و ب ة التي يود أ ن يتخلص منها و أ ن يزيحها عن كاهله ل أ ن ه ا أ ث ق ل ت ه بفتوافقيهم من الفقهاء ولم يكن مصليا أ ن ه شنو أنه يستغفر الله ويندم ويصلي ويحرص على صلواته التي يصليها و أ ن يكثر من النوافل ما استطاع إ ل ى ذلك سبيلا قال لو أ ن ا ذلك الضيع ما في ذنب لكن بلائك الضيع يخشى عليك من ا ل ز ي ا د ة على الشرط ولكن ب ق ض ا يقول م لك ان ل يكون هناك حقائق لكن ة أ في المساء يقول ك ن غير ذ لك ل ان ي م ك أن يكون ش ن و حجة ل ك ن ط ا ل المسألة خلافية م ا أن ت ق و ل قد اقتنعت بالادله ة ا ل أ د ل ة التي ارادها ولذلك أ ر ي د ان اقضيها ولكن لا تقول أ ر ي د أ ن أ ق ض ي ه ا ل ر أ ي م ن ل ر أ ي الفقهاء إ ل الى يصبح الفقهاء ك أ ن ه م زادوا في الشرع فيش الحد الذي ج ا على الله اذا كان يعني بحق رجل وما كان ربك شنو نسيه هل هذا استدراك على الله هل هو استدراك على الله ما استدراك على الله لكن يمكن أ ن تقول أ ن ه م لم يستدركوا على الله فهم يستدلوا لقولهم من كلام من من كلام الله ومن كلام الشر وقد اقتنعت بهذه شنو؟ بهذه ا ل أ د ل ة و أ ر ي د أ ن أ ق ض ي ه ا ولكن الفتوى الذي رجع ابن القيم في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر في اشنو هو أ ن ه لا قضاء لمن تركها ش ن و عمدا بل حتى من أ د ل ت ه م أ ن ن س ت ا ل ك الصلاه شنو كافر والاسلام يهدم ويجبه شنو ويجب, ويجب ما قبله هذا من شنو من أ د ل ت ه م طيب من أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة ا ل ت و ب ة من حقوق العباد وهذه فيها تفصيل ا ل ت و ب ة من حقوق العباد يا اخواننا انت حسب قسم عنه ح س ا ل ت و ب ة من حقوق العباد كيف أ ز و ر لك سهلا ما ماذا لك كلام كثير ل ك ن تشوف كلام كثير ذا ك ي ف التوبه ت ع بالحقوق العباد إ ذ ا لم ترجع ولم تدرك العباد ماتوا أ و ذهبوا قال ا ل ط ا ئ ف ة لا ت و ب ة له لا ت و ب ة له ليه قال ل أ ن ا ل ت و ب ة حق آ د م ي لم يصل إ ل ي ه طيب ماذا يفعل قالوا يوقف ا ل أ م و ا ل مش ا ل أ م و ا ل يوقفها بس ما, يشت... ما يخليها له ي ص ت ر فيها او ان يعطيها السلطان هذا قول جماعه من العلماء الطيب القول الثاني أ ن يتصدق بها عمن عن, عن أ ه ل ه ا و أ ص ح ا ب ه ا حتى هذا قول مسعود وقول رجل من علماء التابعين اسمه حجاج بن الشاعر ده ع ن د فتوى ل ط ي ف ة جدا أ ت ى رجل غل غ ن ي م ة في جيش شالب دس ثم أ ر ا د أ ن يتوب جاء ب ر ا ج عوجه فذهب إ ل ى قائد الجيش وقال له هذه غ ن ي م ة غللتها والغلول ماله حرام وغلو ل م ا ل شنو حرام اخذها بغير إ ذ ن ولم تقسم له ومن ي غ ل ل ي أ ت ي بما غل ّ يوم ا ل ق ي ا م ة غللتها قال له القائد إ ن الجيش قد تفرق في البلاد و أ ن ا لا أ ع ر ف ه فلا ح ا ج ة لي في غنيمتك معناها شيل شيلتك و أ ك ل شنو أ ك ل نارك براك ما عندي شغله قال لها من اجل ان ا تفرق ناس ما شوفوا و ش وشيء فرزوت ا ح ت ا ر حيره شديده اتى حجاج بن الشاعر فقال له حجاج أ خ ر ج خمس بيت المال ما امام مستمع ن د شنو الخمس والباقي تصدق به ن ي ة الجيش و إ ن الله يعلم الجيش و أ س م ا ء ه و أ ن س ا ب ه ب يعلم ولا يعلم قلت لك الجيش كان م ع ن ا ذاك وانت م ك ع ر ف ما شويه ا ل د و ر ة د ي ما كبير ة يا الله بس نحب الجيش الفردك لما بلغ ا ل أ م ر م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان قال لان افتي بفتوى الحجاج بفتوى حجاج بن ف ت و حجاج ب الشاعر أ ح ب إ ل ي من نصف ملكي بس لو كنت أ ن ا افتتت الفتوى دي ويشور نصف ملكي أ ن ا راضي قال ل أ ن ه ا فتوى ما لا معتبره وكان لشيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله فتوى مثلها يقول ابن القيم أ ت ى رجل كان رقيقا إ ل ى ابن ت ي م ي ة وقد شاخ عجز و أ ص ب ح تاجرا كبيرا قال فررت من سيدي جلت منه بغير إ ذ ن ه وضربت ا ل أ ر ض وفتح الله علي في ا ل ت ج ا ر ة و أ ن ا لا أ ع ر ف أ ي ن سيدي فماذا أ ف ع ل قال ذهبت إ ل ى الفقهاء افتقى لجنه فافتوني ب أ ن أ و ق ف نفسي و أ ج ل س في مكان حتى يقضي الله في أ م ر ا عائشه ت ي م ي اجل قال إ ن ك إ ن أ و ق ف ت نفسك لا يستفيد سيدك شيء سيد الحج يستفيد لا يستفيد ولا يستفيد المسلمون شيء ا ل م س ل م ي ن ا ل ب ق ي ر حيث يستفيد س ي ولا تستفيد أ ن ت شيء شوف ا ل ف ه م ذا ب ا لله شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله قال له تصدق بثمنك بنيه أ ن ه صدق لسيدك وبذلك أ ع ت ق ت نفسك ابنتي معرف ا قاشنو قال إ ن ه ا م و ا ت ي ة لمحاسن الشرع ي ج ا ي مع شنو مع محاسن الشريعه بتكتب من محاسن الشريعه ليه لا بتكتب من محاسن الشريعه ا ل ش ر ي ع لم ت أ ت ي بتعطيل المصالح و إ ي ق ا ف رجل زوجك تاخر يعني كبير له والمصالح كفرها يعني تعطل المصالح وتعطل المنافع وبقي انسان مفيد في المجتمع ف أ ب ت ع و ا هذه الفتوى قيم ابن القيم الله يقول شنو يقول قاعدة حقوق مبنية سرعية وهي في العرفي النفذي يا أخواني رحمه تسمعك هم مهم ابن الله ذا العباد الإذن كالإذن وهذا جدا المعاملات الإذن العرفي كالإذن شنو شنو على وهذه في اللحظة. انت ما تشيل حق زور إ ل ا يقول ليك ب ي ش ت ر و ب ن ف ظ ي هذا أ د ي ت ك ليه شيل حقك لكن في إ ث ن عرفه متعارف عليه عرفا أ و شي في معروف هذا إ ذ ن ه ك ا ل إ ذ ن باللسان ضرر امثل على ذلك بهائم تريد أ ن تموت و أ ن ت لا تعرف سيدها طقاها ز و ل وبيقول ت ع ا مجد د ع ا في وحدات فيه الروح لانه و و أنك أخردت سكينك ت ح ل ل ه ك إ ذ م ن لأنه عرفا إ ذ ا سمع أ ن ك حللتها له سيفرح ام سيغضب ل أ ن ك أ ح س ن ت إ ل ي ه ولم تسيء احسنت إ ل ى ا ل ب ه ي م ة نفسها لما على المحسنين من من سبيل هذا اذن ج ن و ا ل أ ن ه إذا تطبع له و خ لا ل له م اريد ت ان تذبح ع ل و ه أ ج ل شيء يستفيد ه من شنوء من لحمتها ومن ما فيها بدلا من أ ن تضيع ب ش ن و ب ا ل ك ل ي ة هذا التصرف مبني على شنو شرعا مبني على ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة أ ن ا ل إ ذ ن العرفي ك ا ل إ ذ ن اللفظي ومن ا ل إ ذ ن العرفي الدخول في ا ل ز ر ا ع ة و أ خ ذ بعض الخضار ا ا ل خ ض والثمار بغير إ ذ ن صاحبها وظابط ذلك الكميه يعني ترى ع ن د ه جنينه ختفشت لك ل ي م و ت ا ن وخاتيم في جيبك و ب ر ك ت ه ب ز ع ل ع ر ف ا شنو ما ب ز ع ل فهذا م أ ذ و ن فيه عرفا كان م أ ذ و ن ي فيه شنو لفظا لكن ز و ج ق ا مشان شوال اذا مناجي ا ب ه ب ي ج ي ومناجي ا ب ه ب ي ج ي ومناجي ا ب ه وساع ة وشان ا ل ج ل ا ب ي ة منافيه ا طرفه ده ازيد أ ن ا داكيز المنازل تقول الله عرفنا داري ذي يا حساء هم ب ي ع د ن و ا دائما احنا ل ز ر ا ع ة إ ذ ن من ا ل عرف ف ش ن لمن ي أ خ ذ لخضار يومه في لخضار بيته في اليوم يعني مثلا الليله تمشي الحبه ت ع ت ب ا لكن ت شنو حبه الحله تعال شهر مثل بجيش حبه ا ل ب و ص س ي ولا بجي عدمه كلها هم ما دافعين دا هم في ا ل ن ه ا ي ة لا يستفيدوا برضو فهذا إ ذ ن م ا ل ه إذن ع ر ففعلا ي ف لما يجدد يقول شنو للغاشي وشنو دمعنا إ ذ ن شنو إ ذ ن عرفي لكن بغير توسع ليه ل أ ن هذا التصرف قائم على عدم ا ل إ ض ر ا ر بصاحب ا ل ز ر ا ع ة فلو أ ي ز و ا ج م ل ه ب ك س ي اتعرفوا ا ن ا ل م س أ ل ه م ر ب و ط ة على شنو م ر ب و ط ة على العرف المتعارف في ا ل م ن ط ق ة يعني ن ا س م ن ط ق ة ز ر ا ع ي ة عرفهم إ ن ه البقي وكانهم في بدو أ ي زوج ة بدو حق الحلقه في الملاح أ و ليمونه المتل ن وكانهم مافي برضو بكونو ا م س ا ه ل ي ن بينفسهم ما عندهمش كان متعارفين وفي ناس مقرطين يقول لي مش الليمون ولا ب ز ر ة الليمونه ما ب د ي ل ا ه ده مشي منه مشي منه كيف ماتكزر الحلقه ما ب ن ا ي ة لكن كل مبني على ع ر ف ي ا ت ه الاذن ل العرفي كثير من الناس بالسودان بالذات الناس الطيبين لما شتدت ا ل ز ر ا ع ة بيقول شنو بيقول الغاشي و و الماشي معناه شنو معناها دا إ ذ ن شنو إ ذ ن م ن ه ف إ ذ ا كان متعارف عليه بين هذه ا ل م ن ط ق ة إ ذ ا ما متعارف يعني أ ن ت كان مشيت م ن ط ق ة ما عارفه ذ ا على شنو ما تشي الليمون إ ل ا بشنو إ ل ا باذن شنو ص ا ح ب ة يعني هو مبني على العرف يا اخوان ي ا بد تفهم ان شنو العرف الألوى ما سئل عن حق قضيبا صغير الحق طيب ما هو الدليل بتاع الاذن العرفي والشرعي في هذه المساله يقول ليك انت لو تصدقت بها عن الرجل صحبه الحق ك أ ن ه هو ج ل ي ك يصدق بها ك أ ن ه هداك اثن شنو لفظي ل ي ا ل أ ن ه عرفه لو س أ ل ت ه الف زول يوم ا ل ق ي ا م ة ج ل ي ك قروش في ميزان حسناته بفرح ولا بزعم يعني ج ب يقولك إ ل ا الديني الف دولار بس ت ت ح ب الدين لا ا ح س ه ه ن ا وما كلام لو قلت لك حسنات ي ق و ل ك الدين أ ل ف دولار ي ق و ل ل ك شنو يقولك ل ليه ما ستني ثاني الف دولار صح أ ن ا ما صح ل أ ن ه الاذن العرفي كان اذن ج ل و فعرفا لو تصدقت عن رجل مسلم ولقيها يوم القيامه عرفا ب ا ق ي ن ك ب ف ر ح ولا ب ز ع ل طيب كيف أنه سيفرح كيف عرفنا انه سيفرح من أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة وشدتها و ح ا ج ة الناس يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ى الحسنات ده بيخليك تقطع شكله إ ن ه هو بيفرح طيب ده في شنو في الحرام الذي يتعلق بحقوق العباد من أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة أ ي ض ا فيما يتعلق بحقوق العباد كلام عجيب من تاب وبيده عوض عن حرام لم يتمه تاب وبيده عوض عن حرام شنو لم يتم الحرام مثاله زول مشى استلف خ م ر ة واشترى خ م ر ة ب م ئ ة أ ل ف وقلنا ب رجع الى ا ل م ئ ة الف تاب هذه ا ه ناقشه ابن ا القيم في أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة ناقشها يقول ابن القيم اعطاؤه ثمن العوض الحرام و أ ي ض ا من أ ر ا د أ ن يزني بمال ثم أ خ ر وجاءت ا ل ز ا ن ي ة تطلب شنو حقها باعتبار أ ن ه زنى بها وقس على ذلك يعني الشخص و... وداب يا اخوانا ن أ ق ر ب شي برضه ممكن عنده عوض حرام وتابع اديكم مثال أ ن ا اصل ي ب ي ز و ر قال ي يا م و ل ا ن انا أ كنت بتعامل بالربا عندي مبلغ خديته في البنوك في خارج السودان وقال لي راس مالي حقي لكن ا ل أ ر ب ا ح أ ع م ل بها شنو بالبحته ت أ د ي ن ك أعمل ادخلها شنو أ على دربتي اتصدق بها بعدين قال لي أ ن ا س أ ل ت ك ل أ ن ا ل أ ر ب ا ح مليون دولار ا ث ن ي ن مليار وخمسون مليون ا ل لي ما زودت ذلك وقال لي الفتوى م ل دولار خلاله ولا ل ي و ن عباشنه دا و أ ن ا الحمد لله كنت متذكر لاحظتي الفتوى بتاعت الشيخ رسام تيميه وابن القيم و ف ت و ة ا ل ح ن ا ب ل ة حتى ف ت و ة ا ل م ا ل ك ي ة في ا ل م س أ ل ة بعضهم يقول طالما أ ن ك انتفعت شتة انتفعت ل خلاص خ م بالعين تعطيه حقه ترجع له ب ر و ش ه استمتعت اعوذ ب ا ل ن ه ز ي ن ي تدي ح ب ه ربا ت خ هذا م هم حقتهم ه الجروش البنك ا ل و صحيح تدير الفتوى ولكن الخمر سنعمل بنشنو ولا البنك حتى يراد شنو ث ا ن ي ة وهكذا هذا لا يجوز ولا ينبغي بل يقول ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى في هذه ا ل م س أ ل ة أ ن ه لو قلت يرجعها إ ل ى صاحب الحق هل صاحب الحق بالحرام حق هل الحق في الحرام حق بمعنى واحد عمل خمره ان الشركات عملوا خمره ا ل خ م ر ا ل أ ش ك ا ل والمالي الذوق بما يعادل م ل ي و ن بيع من ذاته من ا ل أ و ل بجوز بع الخمر حرام إ ذ ن هذا باطل والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا ق ا ئ ل ص ر ع ي ه المعدوم شرعا يعني الحرام شرعك كالحرام شنو حسا و أ ظ ن هذا كلام عالي جدا صح ل ما صح طيب ابن تيميه الفطر شنو يتصدق بهذا المال هو لا يستحله هو لا يستحله ما يجوز له شنو يستحله ل أ ن ه أ خ ذ في مقابله شيء و ل و حرام فهو لا يعتبر اسما أ ن ه مالك لهذا المال لا يعتبر شنو مالك وصاحب الحق لا يعتبر شنو مالك يتصدق بذلك ليه هو لا يستفيد بعدين ما ب ل ق ى أ ج ر يوم ا ل ق ي ا م ة ا لا ن بلقى لا أجر يجدها و أ ج ر ي خ و ا ن ا فرقوا بين ص د ق ة يتصدق بها يجد أ ج ر ا ء ه يتصدق بها لانتفاع غيره من المسلمين دون أ ن يجد أ ج ر ا ء ل أ ن ا ل أ ج ر في الطيب إ ن الله طيب لا يقبل إ ل ا ش ن و طيبه ف ا ل أ ج ر والمتقبل في الطيب ولا ي ح د ي نتصدق ل شنو يتصدق بها في بعض المصالح ولا يتصدق بها في بعض المصالح بمعنى يجوز أ ن يتصدق بها في الطرق يلفتم تحت ل و والكبائر والمستشفيات والمعاهد والمباني والمساكين ولكن لا يجوز ادخالها في المساجد المساجد بالذات ارخش فيها ل ي ه ل أ ن المساجد أ ص ل ا ً هي كلها ع ل ا م شنو ط ا ه ر ة ويبتغى فيها ا ل أ ج ر وليس فيها انتفاعها الانتفاع ا ل أ ج ر أ م ا كبري ما, ما في أ ج ر فيها شنو ا ن ت ف ا ع و هل ممكن ينتفع منه الناس كبري ممكن ينتفع ولا ينتفع ه طريق زلط عمله بيتفع ولا بيتفع ه مدرسه بنوها بنتفع و هكذا ولا ي ج و ز إ د خالها في ا ل ق ر آ ن ق ل ت ل ه ك ق ل ت ل ه م ا ي ج و ز إدخالنا في ا ل ق ر آ ن و ف ي ن ف س ا ل و ق ت أ ن ت م ا ت د خ ل عليك او ل كانت ت خ ع ل ه دخل شنو حرام و كان خ ل ي ت لنا سبكي ع ن ت م على شنو على حرام تديها لغيرك دون أ ن تبتغي فيها الاجر و هذا ن ف س ه مقيد بشرط هذا ن ف س ه مقيد بشنو بشرط ما هو الشرط ع ف و ا ش ر ط شنو لمن لمن دخل في الربا وهو لم يتب أ م ا بعد ا ل ت و ب ة لا يجوز بمعنى زول عنده مليون دولار ربا. رباح تاففت اكيد ربنا هداوه ممكن يشيل المليون ب ي ن ف ق ه على مصالح دون مصالح وقد صنفنا المصالح صح ولا مصح ما, ما ي ق و ل ت ا ن ي ي خ د يقول عشان انفق يعني ما انت يمشي يقفض أ ن يضع أ م و ا ل ا ً ل ت ر ب ح ثم يضعها في المصالح لا يجوز يعني زول كان أ ص ل ا ً يتعامل بالربا وفجاه ت ا ح بعد ما ت ا كل م ر ة يمشي يخد يقول أ ن ا م د خ ل عليه أ ن ا لا ي ج و كل م ر ة أ ب ن ي بكبر ي تعني نقول لا لا يجوز هنا لا يجوز واضح جدا ً طيب ابن القيم يقول في نهايه ة ذ هذا ه الحكم في ا ل ت و ب ة وذلك أ ي ض ا حكم من اختلط ماله بالحلال والحرام فيميز بينما هو حلال وبينما هو حرام ويتصدق بشنو؟ بالحرام ش ن و ب ص د ق لا يطلب من ورائها ش ن و اجر و لا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه واضح طيب ناقش ابن القيم م س أ ل ة برضه من مسائل حقوق الادميين تقول الان آ ي ن يقول ل آ في حقوق ا ل آ د م ي ي ن تتعلق بالمال ا ل م ق ص و ب بالمال ا ل م ق ص و ب طيب م س أ ل ة ش ا ئ ك ة شخص غصب مال من زول جرع مال زول الزول مات اصبح الحق لمن ل ل و ر ث ة ف إ ذ ا مات ا ل و ر ث ة لمن, لمن يرث امه هكذا طيب قال شخص ش ا ر د مال من زور والزور مات والورثه ج ا ولحد ما ماتوا لاحظ ما رجع لهم الحق بعد ذلك انتقل إ ل ى مكان أ و ا ل و ر ث ة انتقل ت إ ل ى مكان لم يعرفه إ ذ ا تصدق بالمال للميت ا ل أ و ل صاحب الحق أ م ل ل و ر ث ة للميت و ل ل و ر ث ة لو قلت للميت في حق أ ي ما هو قطع من الميت لكن برضو ا ل و ر ث ة حضروا وحقهم وحق ح ق برضو مدلوا لمن يقول ابن القيم رحمه الله هذا المال يتصدق به في ص د ق ة ج ا ر ي ة المنافع ويدخل المالك الحقيقي و ا ل و ر ث ة كله ولكن يتخير من الصدقات اشنو أ ك ث ر ه ا شنو جريانا ودواما ليه لا نمشي كثير ورثه وشنو وغيره طيب قلنا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ما أ ف ت ى به ابن القيم رحمه الله أ ن يجعلها في منافع ج ا ر ي ة قال ليه ج ا ر ي ة ل أ ن المنافع ا ل ج ا ر ي ة تلحقهم جميعا صاحب الحق ومن وورثته طيب المنافع ا ل ج ا ر ي ة مثل مثلا ب ئ ر ممكن تمتد إ ل ى شنو إ ل ى زمن حفري ب ئ ر مثلا كويس ا ل أ و ق ا ف والمدارس هذه ممكن شنو تمتد يعني وتستمر وهكذا طيب ومن أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة لاحظ هذا الكلام ومن أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة إ ذ ا ربح المال المغصوب لمن المال المقصود أ ن ت غزو الطيبه مال من زول والمال ل ق ا منيما عندك لمن ما زاد ع ل ى المال ترجع له المال فقط أ م أ ن ك ترجع له المال وربحه المال وربحه إ ر ج ا ع المال وربحه قول الشافعي و أ ح م د و إ ر ج ا ع المال فقط قول أ ب و ح ن ي ف ومالك أ ي القولين أ ص و ب مالك رحمه الله و أ ب و ح ن ي ف ة يقول الربح صاحب المال لا حق له فيه تعب فيه من تعب فيه من الغاصب ولذلك يرجع الغاصب شنو المال فقط وابو الشعب و ح م د قشنو ق ا ل غ ص ب ه بغير وجه حق ي و ت م ل ك ه ونما دون اذن منه فذلك حرام عليه يرجع له الربح شنو ومن معه وتوسط شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة ف أ ف ت ى ب ا ل م ن ا ص ف ة في الارباح أ ر ب ح بالمناصفة ا ل في أ ترجع لحظه قياسا على ا ل م ض ا ر ب قياسا على ش ن ويعتبر المضاربة و بعد ذلك ك أ ن ه قد أ ذ ن لك في شنو مشغيلة كنت أن الإزن قال خلاص الفتر لي أدتك ذلك بعد شنو المراحل بينته وكان إ ن الامام مالك عنده فتوى عجيبه قال له سأل ساله سائل قال له ي أخي ن عندي بهائم سرقتها سرقت شنو البهائم والبهائم يولد القدوره ثلاث مرات الزياده لحقتها ما حقتك قال حقتك حلال دي فتوى الشافعين واحمد شنو المراحل كله الاصل والنتاج الزائد كل حق منه كل حد سيد الحق لكن ا ل إ م ا م مالك عنده ف ت و ى لطيفه يقال يخير إ ذ ا كان خ ا ص ة إ ذ ا كان اصلح لهوزه س ر د سند ث ل ا ث ة أ ب ك ا ر فريزيا و ا ل ث ل ا ث ة أ ب ك ا ر دي عملت عشر و ا ل ث ل ا ث ة أ ب ك ا ر انتهت قال يخير صاحب الحق إ م ا بين ق ي م ة ا ل أ ص ل الذي سرقه الرجل أو النتاج فقط واحد في الاثنين لكن ما ي د ي الاثنين سوا وبفتوى ا ل ش ا ف ع ي ة والحنابل اشنو ي د ي ه الاصل وشنو والنتاج وبفتوى ابنتين اشنو يعطيه اولا الاصل او قيمته ثم ينتصف معه في اشنو في النتاج طيب ثم بقي بعد ذلك اخر قضايا احكام ا ل ت و ب ة ا ل ش ا ئ ك ة ت و ب ة القاتل هل للقاتل توبه ة ل انت ت توبة؟ ل أ ترى أ ن هذه قضيه ة س ل ة كان ابن ا ب ع س يفتي ب أ ن ه ل ي س ت للقاتل توبة فلما أ ح ج و ه ب آ ي ة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ثم قال إ ل ا من تاب ه حجم ا بن عباس قال آ ي ه الفرقان اللينه نسخت ب آ ي ه النساء الغليظه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما قال له هذه نسخت وانما هذه الايه كانت لمن تخوف من المشركين وليس لمن قتل وقول الجمهور معظم ا ل ص ح ا ب ة أ و بكر وعمر وعثمان وعلي و أ ب و ه ر ي ر ة و ا ل أ ئ م ه ا ل أ ر ب ع ة أ ن للقاتل شنو توبه ة أدلة أ الذين قالوا ن ليست القاتل توبة قالوا المختول لم يأخذ حظه ولا حقه فلو تاب القاتل من حق الله يأخذ توبة تاب من حقه حق من حق وفي القتل ثلاث حقوق من لم من حظه وفي ثلاث حق الله بالجراه على الدم الحرام وحق الميت وحق أ و ل ي ا ئ ه أ و ل ي ا ء ه عنده حق الهواشله حقهم شنو, شنو؟ ا ل د ي ة أ و القصاص أ و العفو هذا حق ه قالوا فلو استوفى القاتل حقان ي حق الله بالتوبه وحق أ و ل ي ا ء الدم إ م ا دفع ديه او قصه قالوا إ ل ا يموت قالوا حتى لو قصه وكتله ما عنده توبه لان ذاك سيقف له يوم القيامه يطالبه بحقه هذه ادله ن القائده ويشنو توبه طبعا اخوانا ابن عباس عنده في المساله قولان ولما رجعت إ ل ى إ ع ل ا م الموقعين بغير هذا ا و ا ل ق وجدت اسمع هذا الكلام ان ابن عباس يفتي في القاتل على حسب حال القاتل على حسب الحال بمعنى كان جالسا فدخل عليه الرجل في مجلس قال أ ن ت صاحب رسول الله بقايا العلم أ ن ت ا ل فضلت من ا ل ص ح ا ب ة هل للقاتل توبه قال له ابن عباس ليس للقاتل ت و ب ة فتوى خرج الرجل وفي آ خ ر المجلس ق ا ع د و لون ساعه ك ب ي ر قبل أ ن ي خ ر ج و شاء الله ان يدخل آ خ ر قال له يا ابن عباس أ ن ت ب ق ا ي عين صاحب ا ل رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل القاتل ت و ب ة قال نعم للقاتل توبه ة لكن في نفس المجلس الناس زيكم كده عبري ن و ق ا م و ا طوالي ما خلوه قالوا هذا تناقض انت تغير ا ل ف ت و ة في دقائق قال أ م ا ا ل أ و ل ر أ ي ت الشرر في عينه فعلمت أ ن ه يريد أ ن يقتل ثم يتوب جاء يشوف كان قاله ما في خلاص بخاف تاني ما يمشي و أ م ا ا ل ثاني ق ت ل ه والنكسار ا في عينه يريد أ ن ي ت و ب ف أ ب ت ي ت ه ب أ ن ا ل ق ا ت ل ت و ب ة معنا حتى ف ت ا ب ن ع بس ا ق ا ئ م على ش ن و ك على حسب الحال طيب أ د ل القائلين ب أ ن ا ل ق ا ت ب الثوب لكن طرعا الإخوان قالوا ما ع ن د ه ي ق ا ت ل ت و ب ة ق ا ل و ا ق و ل ق ا لو ا ل و ا ل م ي ت القتلو ما قالوا ق ا ل و ا مشكله ل م ي ت دخلص ما حتى ص ل حاجة ح لو اخروا عقوا الميت عبر أ ه ل و ا أ خ ذ و ا ا ل د ي ا اهلوا ل الديا م ي ت أخذ أ أ خ ذ و ا القصاص من الذي شفى غليله بل ا قصاصه شفى غليله منه أ و ل ي ا ء ل د م صح ط ي ب ص ا ح ب الدم شفى غليله ما شفى غليله ش و ف ا ل ك ل ا م ده كيف ف ي ق ش ل ه ا الرت كيف قالوا لو, لو الميت اقام قال لكم ازول د ه ما تقتلوا أنا دائره ا يوم ل قال ي م منه ة أشير حكي ووقع تاني ا بجزدكم تعالى أ أخذوا حفظهم حفظهم هناك لأ خ ذ و ولو بيسكوا تحفظوا قالوا ا هناك بحقكم حفظهم لكن أدلتهم دي الرد ل ك ت أولا قال ا ع قل ي ان عبادي على جميعا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله الذنوب جميعا اتنين يغفر قال تعالى أنفسهم من إن رحمة إ الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوا المؤمنين والمات وقتلوهم بالجمله ثم فتح لهم باب التوبه ولم يغلقوا امامهم رحمه منه وجودا وكرما يوانا بصري شو أجوده سبحان الله الحسد بصري قال ما أجوده وما أكرمه. حديث الذي قتل م ا ئ ة نفس رجل في بني إ س ر ا ئ ي ل كان في مكان قبلكم رجل قتل ت س ع ة وتسعين نفسا و أ ر ا د أ ن يتوب ف أ ت ى عابده فقال له قتلت كذا هل من ت و ب ة قال ما لك من ت و ب ة قال فقتله فاتم به ا ل م ئ ة ثم ذهب و س أ ل عن عالم قال هل قاتل ت و ب ة قال أ ج ل ما الذي يحول بينك وبين ا ل ت و ب ة ولكن ارحل من بلدك بلد كذا فان فيها صالحون يعبدون الله وهو في الطريق قبض الله روحه قبل أ ن يصل إ ل ى ا ل ق ر ي ة و أ ن تتم توبته نزلت فيه م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة و م ل ا ئ ك ة العذاب يختصمون فيه هؤلاء قالوا لم يتب وقتل م ئ ة نفسه هؤلاء قالوا أ ر ا د ا ل ت و ب ة ثم اشترطوا على أ ن يقيسوا ر أ س ه إ ل ى أ ي الدارين دار اهل الشر أ م دار اهل الخير اقرب ف ك أ ن كان بينه وبينها شبرا ف أ خ ذ ت ه م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة كيف يقال ليش القاتل ت و ب ثم الدليل آ ي ة النساء يا أخوانا كيف تفهم آ ي ة النساء كيف تفهم ما ربنا قال في القاتل شنو شنو قال فيها خ ا ل د فيها وغضب الله عليه ولعنه و ع د له عذابا عظيما هذه ا ل آ ي ة تكلم فيها العلماء كلاما كثيرا بعضهم قال أ ن ا ل آ ي ة على ظاهرها و أ ن القاتل ي خ ل ت في, في النار على ظاهر ا ل آ ي ة وهذا قول الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة قول الخوارج والمعتزلة انت عارف ل خ و ا ا ر ج و ل م ع ت ز ي ن بيسلك المسالك ا ل ع ق ل ي ة في ف ه م ا ل ن ص و ص و ا ل ت ع ا م ل م ع ه ا حتى ضرب ا ل ذ ه ب ي م ومسالك ل ه الاقليم م بمنصور ومسالك ي الاقليم ن ل ه ا هو مسالك ة الاقليم ة منصوره زيد ده نكته ب ا ل ن س ر ة ن ك ت ب بتعسل الصالح قال منصوره زيد ده كتب كتاب سماه الشكوك شكك في أ ي ح ا ج ة حتى في الله كتاب م ل ي ر الشكوك قال مات له ولد عنده جناه مات فجعل ي ر ك ي بكاء شديدا فزاره ا ل م ع ت ز ل ة بقيت ا ل م ع ت ز ل ة زاروه قالوا له يا اخي أ ن ت في مذهبك ا ل م ع ت ز ر عندهم البنى ادم والحجر واحد اعتبر ولدك حجرا لا ت ب ك عليه قال ل ه ك ذ ا فقال لهم انما بكيت لان ولدي لم يبلغ مبلغا قرا فيه كتاب الشكوك لانه مات قبل ما يقرا كتاب شنو الشكوك عارف قال له شك ان ولدك قرا كتاب الشكوك واسكت شك اعتبره كتاب و خليك ص خ ل شاكي ق ر أ ولا ما قرا وخلي الموضوع انتهي <تصفيق> انا قلت له الشغله ا ل م ع ت ز ل ة ده يعني أ ج ا ر ك م الله زي ش غ ل المساطير حتى الشغل ده ما زي شغله ناس بيسطلوا ي أ خ ذ الشغل يخلي أ خ ذ م ع ب و ل الدين يكون قائم على الشكوك كويس ف ا ل م ع ت ز ل ة أ خ ذ و ا النصوص على شنوك على ظاهرها فقالوا أ ن ا ل أ م ر مخلد مخلد القاتل مخلد مخلد طيب بعضهم قال مخلد إ ذ ا قتل وكفر ب أ ن يستحل القتل فهذا في ش أ ن من في ش أ ن المستحيل وقد غلط ا ل إ م ا م أ ح م د هذا القول ليه؟ لان من استحل ه ولم يفعل كفر لمجرد الاستحلال بمعنى ي خ و ا ن ا زور استحل القتل وما قتل كافر وما كافر ف إ ذ ا لم يكن و ذلك داع ي ل ت س م ي ة القتل ف إ ن مجرد الاستحلال كافر للتكفير ش ل و إ ن لم يفعل ما زول استحل زور استحل ا ل خ م ر لكن ما شرب ه كافر وما كافر كافر طيب القول الثالث أ ن هذا على ا ل إ ض م ا ر والاستثناء إ ل ا أ ن يعفو الله وهذا كما قال ابن القيم دعاوى لا أ س ا س لها ولا أ ص ل لها طيب القول الراجح في فهم هذه ا ل آ ي ة أ ن ه وعيد للتخويف يا ا خ و ا ن هذه النصوص لا تؤخذ على ظاهرها نصوص الوعيد للتخويف ف أ ح ي ا ن ا يسمي الشارع بعض ا ل أ ف ع ا ل كفرا و إ ن كانت هي معاصي ع ا د ي ة كقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ن ت ا ن في الناس هم بهما كفر ا ل ن ي ا ح ة على الميت والطعن في ا ل أ ن س ا ب هل ا ل ن ي ا ح ة على الميت معصيه ة ام ا م ع ص ي ة أ ش د أ ي ه م ا ا ل ن ي ا ح ة على الميت ولا الزنا واخر أ خ ذ ادربه ولكن سمي هذا كفرا ليس ليؤخذ النص على ظاهره إ ن م ا شنوء تخويفا وزجرا ووعيدا لا ترجعوا ب ع د كفاره يضرب بعضكم رقاب شنوء رقاب بعض ولكن هذا تخويفا لهم طيب تمت في هذا, هذا الصبر م ن ا ظ ر ة بين أ ب و عمرو بن ع ل ا ء ه و من أ ه ل ا ل س ن ة وبين عمرو بن عبيد في هذه الايه عمرو بن عبيد مغزى ا ل آ ي ة على شنوء مغدى المؤمن متعمد فجزاؤه جهنم س ن و خالدا فيها خالدا معناه هذا يفيد أ ن القاتل ليس ت له س ن و ت و ب ة رد عليه أ ب و العلاء بن عم عالد قال شنو ماذا قال له والله لا يخلف وعده ربنا ما بيخلف قال خالد معناه شنو خالد معناه نجي ا ل أ م ر على شنو على ظاهره عارف الرد قال ل سنو ي إخلاف ل ا و ع د ذم و إ خ ل ا الوعيد ف فلو مدح أ ن الله خوف ا ل ق ت ل ح ب أ ن ه م ي خ ل د و ن و ل م ي خ ل د ه م كرما م ن ه ك ا ن مسلمات ت ه و ك ل ويحب ل س ن ان مثال قال زور أ ا ي ك ي ن ج ل د و ب ا خ ر مسلمات ك ب ز و ي ك ع ب و ي س خ ل ص ي خ ل ف ا ل ل ه وعيده ر ح م ة وجودا وكرما ولا ي ق ل ف ا س ل و وعده م ا ب ق و ل لك بدخلك ا ل ج ن ة وعده شنو ما بدخلك لا بدخلك لكن لو قالك بدخلك النار ما بدخلك يمكن شنو يرحمه ولو خلاص خليتك انت له بقول له النار يقول له ياخي انت الشده ليه خ ل ي ت و م ا بقول له كذا لذلك يقول ابن القيم رحمه الله هنا النصوص ث ا ب ت ة لكن مع وجود المقتضي لها يعني فعلا من تحقق حقق هذه النصوص ف ه ن ا ك أ م و ر مستثناه مثلا ا ل ت و ب ة تستثني خلود القاتل في النار إ ج م ا ع ا والتوحيد يستثني خلود القاتل في النار نصا يعني في أ ش ي ا ء موانع من إ ن ز ا ل النصوص و إ ن كان النصوص على شنو على ظاهريه ولكنها النصوص فهي في حق من انتفت فيه الموانع أ م ا من قامت الموانع في حقه ف إ ن ه لا ينزل فيه شنوء النصطيب ان هي ا ا ل م و ع الصيب ي ما هي الموانع ا ل ت و ب ة ش ن و مانع مانع ب ش ن و ب ا ل إ ج م ا ع والنصوص من لقي الله لا يشرك به ش ي ء ا دخل ش ن و الجنه ة ومن لقي ل ل ا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 ممكن تشمل هذه النصوص بذلك نكون قد فرغنا بحول الله وقوته من أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة والدرس القادم ان شاء الله في أ ج ن ا س ما يتاب منه الكفر والشرك والنفاق والفسق والعدوان و ا ل ف ا ح ش ة والمنكر والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين وكل هذه ا ل أ ص ن ا ف التي ينبغي والكبائر واللمم والذنوب كل هذه سوف نناقشها في الدرس القادم إ ن شاء الله والله تعالى أ ع ل م ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته